بيب وبشوش ولت نمو يا بحر السخا اللي الكم بتغيّر وبشوش ولت نمو يا بحر السخا اللي الكم بتمشى باليمين دون الشمال تعلم بتمشى باليمين دون الشمال تعلم تلاقى الضيول تغرق بحور يتزم <يبسوك> <تنادي> مثل أقذيب طيور <الضيوك> تغرق بحور يتزم. <يبسوك> الدمعه ما يا ابو اللطح كم ضل فيك جم وصفك الطيور تحلف تقول حرمني بشود من الكرم والله سبقت من جم درايا القرب كشف حوالك الغم دريا القرب كالشاب حوال كل غمي مهما تجا بالدنيا ما مكتمل تاريخك عالي فارس غروب واصل الطول يا قلب بن ذا يا بن الحق <تصفيق> كم بالي في جنو يوسف نضيع احلى تكون هل يوم نشود بالفرم والله سهر نندم الرجال قرب كشاف حوالك الغم درا شاف حواله لو مهما تجا به ما مهتم تاريخت عليا فارس غروب وصم ايقول في طريق ان البد تنم تتكلم لي ضو قدامنا سباق فوق للطمي وترت الحر جاء والمدفع يتكلم لي ضو قدامنا سباق فوق للطمي الطبرم وصدرك سلاح نرجع إلى الطبرم يا خير العمير يا ملِس ملام خير العمير يا ملِس ملام Gåmin, jag mål i sin vallam. Gåmin, jag mål i sin vallam. Gåmin, jag